رجال لا تلهيهم امتياز ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم امتياز ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 أعمالهم كسر ب بقيعته يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه